و لنقضى ما كنا فيه من كلام دي شهر تحقق هذا الكلام يعني و كنا متكلموا في الربانيه والدعوه اليها لقد جاء شهر الربانيه شهر رمضان وهو شهر المغفرة والعطق من النار وشهر شهر الرحمة إلى آخر ما ورد في فضل هذا الشهر من كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم السلف الصالح لذلك فإن هذه المواسم من مواسم المغفرة هي التي يبدأ المرض فيها ليحقق ما سمع, ما سمع وليوفي بما تعلم من كلام لينتقل به إلى ذلك العمل وإلى تلك التزكية التي هي مقصود العلم والحكمة كما بينا من قبل وشهر رمضان لا يتمكن المرء فيه من تحقيق أسباب المغفرة إذا دخله على تلك الحال التي هو فيها فإنه ما أن يستشعر الصيام أو القيام أو يستشعر حلوة القرآن والذكر حتى ينتهي رمضان ويخرج منه حينئذ كما دخل فيه وتلك المصيبة التي نراها في كل عام أن يخرج الناس من رمضان إلى غير طاعة أن يخرجوا وكأنهم لم يكونوا في صيام أو قيام توفي ذكر أو قرآن ويبدأون في الشاكوى من تلك الحال ما الذي يحدث ولماذا يحدث أن المرأة يعود سيرته الأولى أنه ما حقق شيئا ولم فعلا عليهم سامع المتكلم إلا الله أثار المغفرة وأثار العتك من النار كل ذلك لأن المرأة قد قابل هذه النعمة بغير ما تستحق من الاهتمام وبغير ما تستحق من الهم والعمل الذي يبين حرص المر على تحقيق المغفرة ويبين كذلك أنه مهما بذل لها فإنه لا يساوي شيئا في جوار أن يغفر له أو أن يخرج من رمضان وقد أعتقه الله تعالى من النار كما ذكر الحديث فمهما بذل من قيام وصيام ومن بقيات الأعمال الصالحة فإنه لا يوازي شيئا ومن ثم كان التكاسل في تحقيق ذلك شيئا مريبا شيئا عجيبا أن يعرف المرء أن هذا الشهر قد فتح للمغفرة وإذا به يقصر في أسباب نجاته وإذا به يتكاسل ويتوانى عن أن يأخذ الأمر بما تستحقه تلك المغفرة من جهد وباذ وكأنه لو كان في الدنيا لبذل أكثر من ذلك ليحصل شيئا عظيما فيها في نظر أهل الدنيا لذلك رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يعظم شعبانا ما يعظم غيره من الشهور لأنه توطئة لرمضان ولأنه إن استعد في شعبان جاء رمضان وهو مؤهل لتلك الرحمات وتلك المغفرة وحينئذ يشعر بذلك في رمضان لأنه قد دخل وقد أخذ أببته واستعد وأصلح من نفسه وحاله وأقبل على الله وانطور رحمة الله تعالى أن تنزل به في رمضان فازداد من ذلك كله ما يكون سببا لنظر الله له فإذا به يغفر له لما رأى من جهده وبذله وأنه ما قصر في شيء يمكن أن يعملهم في سبيل مغفرة إلا وأتاه وما رأى من مشقة يتحملها في ذلك إلا وتحملها راضيا ترك النوم وترك الأكل وترك الشعب وترك الشهوات وبدأ يكافح نفسه ويجاهدها على تحمل هذه الأعمال من أعمال الدين من قيام وصيام وذكر وبازل ونفق وقرآن إلى آخر تلك الأعمال وهو غير متململ في الإتيان بها ولا هي شاقة على نفسه بل هو تنعم بذلك ويتلذز فيها بذكر الله تعالى والقرب منه وأنه يحمد الله تعالى ليله ونهاره أن هيئه الله تعالى لذي الأعمال وأن أخذه من وسط الغافلين ليكون له ذاكرة ومتعبدة وقائمة وصائمة وإنا نعمة حينئذ لا أستطيع المرء لو بذل دنياه من أولها إلى آخرها في أن يشكرها ليحقق ذلك ليحقق بذلك المرء ما كان كثيرا ولا كان شيئا اصلا لذلك رأينا النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكروا غاضبا شابا وقبل أن نشير إلى معنى حديثه صلى الله عليه وسلم وسيرته في ذلك نشير إلى معنى أو ملحوظات مما نسميه اليوم خواطر شعبان شيئا من الخواطر التي تعل على المرء في تلك الأيام ليستعد لرمضان إن أولى هذه الخواطر التي تجول بذهن المرء وهو أنه كان في رمضان الماضي بعد أن خرج على هذه الحالة السيئة يقول إن شاء الله في العام المقبل سأكون أحسن وأفضل وسأجتهد من أولها وسأستغل هذه الأيام وسأقوم وسأصوم على هذا النفو الحسن وسأستعد من شعبان وساعتكف العشر التي لم يعتكفها إلى آخر هذه العهود التي عهد بها نفسه لما رأاها لم تخرج بهذه المغفرة وإن كنا نمشي هذا الأمر وهتلك العهود فقد جاء الوفاء ووقته بهذه العهود جاء وقت الوفاء بها وإن المرأة لابد أن يعلم أنه إن عهد الله تعالى على شيء ينبغي أن يوفي به خشية أن يحرمه ومنه من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقهم في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله موعدوه وبما كانوا يكذبون لذلك كان مهما من أعظم مهمات الدين أن يوفي هذا اليوم بتلك العهود والموثيق التي أخذها على نفسه فإنه لا يدري هل يفتح له ذلك الموسم مرة أخرى أو لا وإنما يشكر الله تعالى أن فتح في عمره ومد في أجله وحضر الموسم سليما معافا كان يمكن أن ينتقل إلى الله والأمر الأخطر أنه لما أخذ هذا الأمر بغير جد وقوة كما أمر الله تعالى خذ الكتاب بقوة لما أخذه بغير ذلك يوشك أن يغلق في وجهه باب التوبة وباب العمل الصالح يوشك أن يقول له الرب تبارك وتعالى يهمله سبحانه وتعالى كما هو أهمل نفسه وتركها وماذا أنتظر إن نسي نفسه من الله إلا أن ينساه الله تعالى كما قال المولى جل وعلا نسوا الله فأنساهم أنفسهم نسوا الله فنسياهم إلا غير ما يمكن أن يكون في مقابلة هذه الأحوال السيئة من الله تعالى لذلك واجه المرء نفسه في هذه الأيام بتلك المواجهة على أن يكون موفيا لله تعالى بما أخذ على نفسه شاكرا ربه أن فتح في أجله راجيا ربه تعالى ألا يغلق الباب في وزهه وأن يكون هذا اليوم وهذه الأيام وتلك الشهور أمامه تلك الفسحة التي فتحها الله تعالى له ليستدرك مفات مما كان فيه وليعمر الباقي بما يستطيع وإنه لا يمكن أن يكون ذلك إلا بفضل الله تعالى وحده كما قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من أحد أبدا المرء حينئذ ينتظر فضل الله فإما فتح هذا الفضل فليعلم أن الله تعالى أراد به خيرا واليسارح حينئذ في انتهاز تلك الخرصة التي يمكن أن لا تعود وإن عادت عادت عليه بنفس الحال السيء الذي هو فيه فيخرج منها كما دخل فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الصوم حتى لا يكاد يفطر ويفطر حتى لا يكاد يصوم إلا يومين اندخل في صيامه وإلا صامهم ماه فإذا به يقول للنبي صلى الله عليه وكان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره هو يصف أولا صيام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إنه يسلد الصوم إلا يومين في الأسبوع اندخل في صيامه وإلا صامهما قال أي يومين قال. النبي يقول له أي يومين قال الاثنين والخميس قال هذان يوما تعرض فيهما الأعمال على الله تعالى وأحب أن يعرض عملي وأنصائي قال له كذلك وإنك تصوم من شعبان ما لا تصوم من غيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان ارفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائب وهذا الحديث قد شرحناه في الزمان الناضي يذكره من حضر تلك الأيام وإنه لا بد وأن نشيغ إلى تلك النوعظة في هذه الأيام عودا لهذا الحال الذي ينبغي التنبيه عليه وسوق الموعظة إليه بداية الحديث يبين صيام النبي صلى الله عليه وسلم كان صوم حتى لا يكاد يفطر صلى الله عليه وسلم يعني يسرد الصوم صياما طويلا حتى لا يكاد يفطر ويفطر حتى لا يكاد يصوم إلا أن يدخل يوما في صيامه الاثنين والخميس وإلا صامهما وكان يصوم شعبان كله إلا يوما أو يومين وكان يقول خير الصيام صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما وكان يصوم ويأمر بثلاثة الأيام البيض من كل شهر وأما صيام داود فلم يكن يصومه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هو أفضل الصيام وكانت العلة أنه كان منشغلا صلى الله عليه وسلم بأمور أهم من أن يصوم يوما وأن يفطر يوما هذا الأمر الأول والأمر الثاني أن مجموعة صيامه صلى الله عليه وسلم يزيد على النصف يعني يزيد على صيام يوم وإفطار يوم صلى الله عليه وسلم فإن حسبتها أو حسبتها أن يصوم الاثنين والخميس والثلاثة الأيام البيض من كل شهر فإنها تعد أو تصل إلى ما يقرب من نصف الشهر ويصوم شعبان إذا به يزيد على نصف العام مع صيامه الذي يصوم حتى لا يكاد يفطر ويفطر حتى لا يكاد يصوم إذا حسبت كما حسبها العلماء زادت على نصف عمره صلى الله عليه وسلم ليرى المؤمنون هذا الحال من الأحوال التي لا ينبغي أن يفرطوا فيها إن ذلك الصوم كان مع المشقة ومع الجهاد ومع البازل ومع العمل ومع الدعوة ومع الأمر المعروف ومع وفي كل الأحوال الشاقة التي كانوا فيها ولم يكونوا يتعللون بما نتعلل به اليوم في ترك الصيام والتقصير فيه وعدم التعويل على الاهتمام به الاهتمام الكافي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وما نشير إليه كما نقول من خواطر اليوم هو هذا المعنى الأول قال هذا شهر نأتي من آخر الكلام يعني من آخر الحديث لما سئل عن صيام شعبان وهو الذي نحن بصدده اليوم لنبدأ بها لأنها هي المهمة التي ينبغي أن يقوم بها المؤمنون من أول شعبان كما هو الحديث قال انك تصوم من شعبان ما لا تصوم من غيره قال ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ونأتي من أخير القول ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وبالتالي ننظر في هذا الحال. هو صلى الله عليه وسلم يقول ترفع فيه الأعمال فانظر إلى هذا المعنى ومن فعله صلى الله عليه وسلم وما يجب أن يكون عليه المؤمنون إذن أنه يرد السؤال الأول هل يرفع إلى الله تعالى بعض الأعمال ويترك بعضها أو أنه يرفع كل الأعمال التي يمكن أن يجدها عند الله تعالى يعني بمعنى آخر يعني هل يرفع الصيام أو القرآن أو الذكر أو الصدقة أو الصلاة أو القيام أو غير ذلك أو أنه يقول ترفع كل الأعمال والمتصور في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يترك عملا إلا ويعمله رجاء يرفع الله تعالى ما يقصر في عمل إذن يرفع إلى الله إلا وقد عمله هذا المعنى الأول والمعنى الثاني أنه ترفع كل الأعمال إذن فما قصر في عمل يرفع إلى الله في ذلك الشهر إلا وعمله والمعنى الثاني أنه تراه يود أن يرفع له عمل إلى الله تعالى وهذا العمل لا يبلغ الكمال ويبلغ أعلى الدرجات يعني كما نعمل من هذه الأعمال التي لا خشوع ولا خضوع ولا إقبال ولا تعظيم ولا محبة كما كان حاله المشرف صلى الله عليه وسلم أم كان عندما يود أن ترفع أعماله إلى رب العالمين أن تكون هذه الأعمال على أحسن ما يكون من الأعمال التي تليق أن ترفع إلى الله تعالى وهذا المعنى الثاني أنه يعمل كل الأعمال وأن يأتي إلى نفس العمل ليكون كل عمل من هذه الأعمال يود أن يرفع إلى الله تعالى على أحسن هيئة وعلى أحسن حال يجاز عليه على أحسن ما يكون في صحيفته المعروضة على الله تعالى وإن الملحوظة التالية وهي أن هذه الأعمال التي ترفع إلى الله تعالى أن تكون على أحسن حال لا بد أن تكون على أخلص حال إلى الله تعالى يعني أن تكون متحققة فيها الإخلاص لله جل وعلا على أعلى درجات الإخلاص فيها لله ثم حينئذ يرفع ذلك كله تلك الأعمال الكثيرة الحسنة التي لا يترك منها عملا يستطيع أن يؤديه إلا وأداه, وأداه على احسن حال وكلله بذلك الإخلاص إذا به يرفع ذلك كله بالصيام إلى الله تعالى يرجو أن يكون ذلك مرفوعا إلى الله سبحانه وتعالى يرجو أن يرفع له ذلك كما أشرناه ونعود إلى ما نحن فيه وهو شعبان إذا بأهل الإيمان إذا المؤمنين المتقين في شعبان نظروا إلى أن الأعمال ترفع إلى الله فقرروا أن يرفعوا كل عمل يمكن أن يأتوه في شعبان يرفعوا إلى الله إذا رفعت لهم تلك الأعمال في شعبان يوشك أن يفر لهم في رمضان لذلك رأيناهم في شعبان قد انكبوا على مصاحفهم يقرؤون القرآن وقد قاموا ليلهم وصاموا شعبانا كله إلا يوم أو يومين لترفع به تلك الأعمال أخرجوا صدقاتهم وأخرجوا زكوات أموالهم عونا للفقير المحتاج على أن يتفرع في رمضان عبادة الله تعالى ثم حدث لهم الأمر التالي وهو أنه ما يأتي عليهم نصف شعبان إلا وقد تهيات نفوسهم لتلك المغفرة وهي كما يذكر النبي رفع الشحناء والبغضاء بمعنى التصالح والتسامح وصفاء النفس ورفع الضغينة والحق والحسد والغل والتدابر والتقاطع فإذا بهم ينتظرون جميعا رحمة الله ومغفرة الله كما في النصف من شعبان رأيت ذلك إذن رأيتهم قد استغلوا شعبان إلى هذه الدرجة أنه ترفع الأعمال فما من عمل إلا وفزلوا وما من عمل إلا وأحسنوا هذا العمل ليكون لائقا بالرفع وما عملوا من عمل إلا على هذا الاخلاص ليكون ذلك سببا لقبول الأعمال ثم رفعوا ذلك كله بصيام شعبان مع التحلل من المظالم بينهم وبين خلق الله تعالى وفعت أعمالهم انتظروا مغفرة رمضان انتظروا أن يدخلوا رمضان على أحسن حال يوشكوا ان خرجوا من أن يخرجوا على حال أحسن مما كانوا لأنهم كانوا قبل رمضان في شعبان على ذلك الحال الحسن فإن خرجوا ما يخرجون لاقل مما كانوا عليه في شعبان فإذا بهم أحسنوا بعد رمضان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 من أنه ترفع الأعمال فقرروا أن ترفع أن ترفع أعمالهم وعلموا ما هي الأعمال التي ترفع ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان والغفلة فيه كما بينا في الزمان السابق أي أن المرأة إذا اختربت نواسم المغفرة عطل أعماله وأحواله وهي ما ينبغي أن يتنبه لها المؤمنون اليوم أن يقول إن شاء الله سيأتي رمضان وإن شاء الله سأصوم وأقوم إن شاء الله سأعوض ما فات إلى غير ذلك من وسوسة الشيطان التي تمنعه أن يرفع أعماله كلها إلى الله جل وعلا في شعبان هي مرفوعة مرفوعة أن يرفع هذه الأعمال السيئة الخسيسة التي هو فيها لذلك كان هذا المعنى من معاني المجاهدة وكان هذا المعنى من الغفلة التي تبين حال النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الغفلة وأنه في أوقات الغفلة لا يغفر المؤمنون أبدا عن ربهم ولا يقصرون في حقه سبحانه وتعالى بل يزدادون في أيام الغفلة لأن العمل في أيام الغفلة أفضل منه في غيرها لأنه أشق على النفس لأن النفس لا تجد من تتأسى به في أعمال الطاعة كمثل رمضان فحينئذ انخالفت النفس هذه العوائد كان الأمر شاقا عليها لعدم من تتأسى به من يعينها من يساعدها على العمل الصالح لذلك كان هذا العمل في أيام الغفلة كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس قال أجر العامل فيهم كأجر خمسين منكم العمل في أيام الغفلة وأيام الفتنة وفي تلك الأيام التي يصعب فيها ويشق فيها على النفس أن تنفرد بتلك الأعمال حينئذ, حينئذ تكون هذه الأعمال أعظم الأعمال أجر العمل فيهم كأجر خمسين منكم يعني أجر العامل قال منهم أو منكم قال بل منكم لأنكم, لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون وكما ذكرنا ليس معنى ذلك أن أحدا بعد الصحابة يمكن أن يصل إلى درجة أحد منهم لا وإنما هي في الأعمال المفردة فقط أن درجة العامل في عمل مفرد أكثر في الأجر كأجر خمسين منهم ولكن في مجموع عمله لا يصل أحد إلى أي أحد من الصحابة لصحبته من النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى وهذا المعنى المهم وهو يغفل عنه الناس فإن تلك الحالة التي يقوم فيها الناس في حال الغفلة من الأحوال التي يحبها الله تبارك وتعالى كل ذلك نقوله رؤوس هذه المسائل التي نحن فيها وشرحها يطول عندكم في الرسالة قد نزلت في أحوال المؤمنين في شعبان ولكن نذكر هذه الرؤوس لتلك المعاني حتى يبتدأ الناس شهرهم ذلك بأن لا يضيعوا منه يوما واحدا في غير صيام وأن ينكبوا على مصاحفهم وأن يلزمو ذكرهم وقيامهم وأن يعودوا إلى الله تعالى بالتوبة والعمل الصالح وأن يصلحوا ما بينهم وبين إخوانهم ينتظرون أن ترفع تلك الأعمال إلى الله كما ذكرنا وألا ترفع إلا وهم صائمون يرجون بذلك إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه يرجون بذلك أن يدخلوا رمضان إن فرجوا لا يخرجون على أقل مما كانوا فيه في شعبان بل يكونون أفضل وأحسن وأقرب إلى الله تعالى وأطوع إليه وأخشع وأخبت وأزهد في الدنيا وأقرب إلى الآخرة والسير إلى الله تعالى قد رأى قد رأوا آثار المغفرة والعتق بن النار وإن أعمال الغفلة إنما يحبها الله تعالى ويضحك لاصحابها كما جاء في الحديث الصحيح ثلاثة يضحك الله إليه رجل سأل قوما بالله تعالى ليس بينه وبينهم قرابة فمنعوه لم يعطوه ثم قام إليه أحدهم فأعطاه سرا لا يعلم بذلك إلا الله ومن أعطاه وقوم كانوا في سفر حتى إذا كان النوم أحب إليه مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام أحدهم إلى الله كما يقول الحديث فقام إلي أحدهم يتملقني ويدعوني وقوم كانوا في سرية فانهزموا فرجع أحدهم فقاتل بصدره حتى قتل أو فتح عليه تلك إذن أهم معاني العمل في غفلة الناس فإذا ما خرج المرء تلك المعاني من معاني انفرادهم بالعمل وقيامهم بأعظم العمل وقيامهم بأخلص العمل يشكوا أن يرتفع ذلك إلى الله ليضحك إليهم ويكونون موضع محبته ترى هؤلاء لو خرجوا من رمضان أو دخلوا فيه يخرجون على الحال السيء الذي نخرج به من رمضان في كل عام قد علم الناس ملخص هذا الكلام الذي قلنا اليوم فابتدأوا من ليلتهم هذه من ساعتهم التي نحن فيها اليوم العهد مع الله تعالى أن يصوم شعبان إلا قليلا إلا يوما أو يومين إلا أن يدخل اليوم واليومان هذان في صيامهم كأن كان يصوم الخميس والاثنين فجاء التاسع والعشرين أو الثلاثين من شعبان اثنين أو الخميس فصامه أيضا ولا يستكسر المرء على نفسه أن يصوم شهرين متتابعين ليأتيه الشيطان كما ذكرنا إنك أن صنت شعبان فإنك لن تستطيع وستضعف عن صيام رمضان كلا ليس ذلك الأهل اليقين الذين يضحكوا الله لهم والذين يحبهم الله تعالى فقد كان النبي فيما هو فيه والصحابة على أعظم الأحوال الشاقة التي كانوا فيها ما كانوا يقولون هذا الكلام الذي هو من وسوسة الشيطان ولماذا لا تقول أيها المسكين السامع المتكلم إنك أنصمت شعبان وعنت على رمضان كما هو المطلوب وكما هو الحال وكما هو الواقع لماذا تقول قول الشيطان أنت تقول لا إنما استعينوا بالصبر والصلاة استعينون بالطاعة فإذا ما استعانوا بها يشكوا أن يكون رمضان في أحسن أحوالهم عزموا إذن على أن ينكبوا على قرآنهم وقيامهم ليلهم وعلى صيامهم وعلى صدقتهم وعلى ذكرهم وعلى غير ذلك من الأعمال التي هي من أعمال رمضان إن دخل عليه بهذا الحال يوشك أن يدخل رمضان من أوله صوما قوما ذاكرين تالين لكلام الله يوشك أن يقول كل يوم في رمضان مترقين فيه إلى الله تعالى اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يغضيك آمالنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كل ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك يا غياث المستعثين أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترض اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين أرحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير ضمن مجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من دعدي تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وازم أعداءك أعداء الدين يزمهم وزلزلهم يا رب العالمين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم أحصيهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك فيه نحورهم اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت ربنا اغفر لنا ولوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم